بسم الله الرحمن الرحيم ام اتىك حديث غاشيه لا يسمن ولا يغني يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آلية لا تسمع فيها ناغية فيها علم دارية فيها سر مرتوعة وأكواب ونمارق مصطوفة وزرابي مبهوثة أفلا ينظرون إلى الإذر كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سقحت تذكب إنما أحبت لَكِنَّ لَسَعَ عَلَيْهِمْ لِمُصْطَفٍ إِلَّا مَنْ تَعَلَّمَ وَخَفَّفَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا